الرحمن الرحيم تدبر سورة البقرة الدرس 18 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ الله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا يفتقون رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرة أخرى جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التعليقات التمهيد التي شاركتكم إياها بالأمس ندخل اليوم في الآيات الموجهة لبني إسرائيل وهو أطول قسم في السورة من آية 40 إلى آية 121 تتحدث عن تتحدث عن هذا الموضوع المستمر لقطات من تاريخ بني إسرائيل أول شيء أريد أن أشاركه معكم هو كلمة يا بني إسرائيل الله عز وجل خاطبه مباشرة وهذه النقطة يجب ملاحظتها نحن كمسلمين علينا أن نفهم أن الله وضع سنن معينة في القرآن وأحدها هي الحديث مع أهل الكتاب بشكل مباشر ومن خاطبة الله عز وجل لبني إسرائيل مباشرة فلم يقل قل يا بني إسرائيل ولم يقل على بني إسرائيل أن يذكروا نعمتي لم يخاطبهم بضمير الغائب بل خاطبهم مباشرة ما يفعله هذا بالنسبة للمكتبع المسلم هو أننا طلبنا نؤمن بهذا القرآن فنحن نؤمن بالحوار المفتوح والنقاش مع أهل الكتاب اليهود والمسيحيين كليهما وهذا شيء توارثناه شيء لا يمكننا تجاهله نحن نميل لأن نصبح مجتمعات معزولة جدا ولسوء الحظ في مكان كالولايات المتحدة حيث توجد العديد من الثقافات والأديان والأعراق المختلفة والمختلطة معا لسوء الحظ أكثر المؤسسات المنعزلة تجدها المساجد والقصة النموذجية للعديد من المساجد في هذه البلد هي أنه حتى الجيران لا يعرفون بعضهم إلا يوم الجمعة عندما يوقف أحدهم سيارتهم على الحديقة الخاصة بأحدهم وإلا لا يعرفون بعضهم وليس لديهم أدنى فكرة عمن تكون وهناك أيضا قصص عن أشخاص لم يكونوا مسلمين كانوا يعوشون بجانب المسجد لعشرين أو خمسين أو خمسة وعشرين عاما يمرون بجانب المسجد كل يوم ليذهبوا إلى الكنيسة لدراسة الإنجيل ولم يكن لديهم أدنى فكرة أن هذا كان مسجدا هذه مأساة لا أقول يذهبوا وحاولوا إقناع الناس لكن على الأقل علينا أن نشاركهم في المحادثة كما فعل الله عز وجل ذلك في القرآن وهذا أمرنا تعلمهم بشكل مباشر من يابني إسرائيل الأمر الثاني الذي أريد أن أشير إليه هنا هو مصطلح اسرائيل مصطلح اسرائيل كما أخبرتكم أنه بمرور الوقت تتأثر اللغة عملية التفكير عند الناس تتغير ففكره كلمة اسرائيل اليوم تعتبر طبقة سياسية والتي لدى المسلمين مظالم معها والتي تعزي إلى انتهاكهم حقوق الإنسان وهذه أمور لكن في دراسة القرآن عندما تسمع كلمة إسرائيل ليس من المفترض أن تستحضر في ذهنك صورا للغضب إنها في الحقيقة كلمة كلمة النبيلة إنها اسم لنبي نبي عظيم عليه السلام في الواقع إسرائيل هو الاسم الثاني لعقوب واستمر بذكر هذا الأمر وهو مذكور عدة مرات في القرآن في الغالب على كونه نموذج الأب فدوره كأب تمت الإشارة إليه مرات ومرات ومرات في القرآن خاصة في هذه الصورة ومجددا في صورة يوسف فهذا شيء يجب أن نستوعبه أن معظم الأنبياء المذكور المذكورين في القرآن هم أنبياء بني إسرائيل هذه الأمة كانت مختارة من الله عز وجل ومبركة من الله تعالى كانوا أمة الإسلام في وقتهم ولدينا الكثير من الأمور المشتركة معهم أكثر مما نعتقد فالواقع في الواقع كنا نصوم معهم في نفس اليوم الذي يصومونه وكنا نصلي إلى نفس القبلة حتى تغيرت القبلة لاحقا إلى الكعبة وكنا نحتفل بعشراء والذي كان احتفالهم من قبلنا الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم فصمناه فالامور المشترقة قوية جدا لأن المصدر واحد فالله عز وجل هو من أنزل التوراة وهو من أنزل القرآن ومن المهم جدا أن نفهم أن موسى عليه السلام هو أقرب رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهمة التجابب بين موسى عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم كبير جدا لهذا موسى عليه السلام هو أكثر نبي ذكر في القرآن هل يمكن أن تتخيلوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر باسمه في القرآن أربع مرات فقط؟ والمرة الخامسة هي أحمد أربع مرات ذكر محمد ومرة ذكر أحمد وموسى عليه السلام ذكر أكثر من سبعين مرة لماذا؟ حتى عندما صعبت الأمور على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا علاقة القرآن لا تشكى لم ننزله لنعصب عليك الأمر لكن لإسعادك تذكيرك بأن الوحي نعمة بعد ذلك في الصورة وهل أتاك حديث موسى ذكرت قصة تكليم الله عز وجل له فالرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن وهذا هو ما سيسعد قلبه وكيف سيسعد الله عز وجل قلبي بالقرآن بتذكيره كيف تلقى موسى عليه السلام التوراة فالتشابه والترابط في القرآن قوي جدا. وهذا أمر يجب أن يكون واضح جدا في عقول المسلمين بأن هؤلاء أمة النبيلة أنعم الله عز وجل عليهم بالكثير من النعم الآن بالنسبة لتحويلهم لي بعد ذلك إلى أمة ملعونة الله عز وجل لم يصب بني إسرائيل بل ملعونين لم يفعل هذا بل وصف الله أولئك الذين كفروا منهم بالملعونين وهذا فرق كبير بين الأمرين لم يلعن النسب أو, أو الميراث الجيني بل أولئك الذين فعلوا ذنبا معينا منهم الملعونين هذا يعيدني إلى الفاتحة أمر مهم جدا بنهاية الفاتحة نقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه عن, معناها عن معناهما قال اليهود والنصارى فاليهود هم المغضوب عليهم والنصارى هم الضالين هذا هو تعليق القرآن بالإضافة إلى تعليق الرسول صلى الله عليه وسلم لكن السؤال الذي يطرأ هنا لماذا لم يقل الله عز وجل مباشرة غير اليهود ولا النصارى سراط الذين أنعمت عليهم غير اليهود ولا النصارى آمين لم يقل هكذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلماذا هذا الأمر مهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه أن يشرحه ما يشرحه هو يفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه عندما تريد أن تعرف من هم الذين يغضب الله عليهم عز وجل عليهم فعليك أن تدرس سلوكيات وناس معينين ببني إسرائيل كما ذكرت في القرآن وستتعلم لماذا غضب الله عز وجل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعمم على كل اليهود ولا يعمم على كل النصارى إذا أردت أن تفهم ستجد أن هناك أشخاص من أهل الكتاب ضلوا تماما أدرس ما انتقده الله عز وجل في مجموعة منهم من القرآن وستفهم لماذا ضلوا فهذا في الحقيقة يبين لنا الأمثلة وحالات للدراسة من القرآن من المفترض أن نتعلم دروسا من التاريخ وليس أن نشير بأصابع الاتهام على الآخر كنتيجة لأمور حصلت في التاريخ فهذا ثاني أمر أردت أن تنبيهكم عليه الآن اذكروا نعمتي النعم التي أعطاه الله عز وجل لبني إسرائيل مدة زمنية طويلة من زمن إبراهيم وإسحاق عليهم السلام إلى يعقوب وذريته ثم أنعم الله عز وجل عليهم بالاستقرار في مصر مع يوسف عليه السلام وانعم عليهم بان تاب عليهم بعد ذلك أصبح ابناء يعقوب عليه السلام الاثنى عشر هم قبائل بني إسرائيل وكانوا مستقرين في البلاد ثم تغير الوضع السياسي في مصر وجاء الفراعنة وبعد أن جاء الفراعنة أصبحت الطبقة الراقية والرفيعة مهانا، فأصبح بني إسرائيل مهانين واستعبدهم الفراعنة وكانوا يعذبونهم ويضربونهم. والله عز وجل أنعم عليهم بالهرب من ذلك العذاب مع موسى عليه السلام عندما شق لهم البحر. فكان الكثير من النّ فهناك الكثير من النعم، وبالطبع بعدما عبروا البحر أصبحوا في صحراء وأصبحوا محتاجين للماء وإلا سيموتون من العطش والجوع. كان عددهم مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في الصحراء. فنعم الله عز وجل عليهم بي وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى وسأشرح المن والسلوى حالما, حالما نصل إليها إن شاء الله هناك الكثير من النعم التي أعطاها الله عز وجل لبني إسرائيل هذا غير ما ذكرته البارحة وهي نعمة استمرار الرسل والأنبياء فيهم لكنك لن تتعلم أي من هذا إن لم تدرس ماذا التاريخ الكلمة الأساسية هنا هي التاريخ لفهم نعم الله نعمة الله عز وجل على قوم يجب على أولئك القوم أن يدرسوا تاريخهم هذه أيضا وصية أخرى من القرآن من أجل أن نصبح دارسين جادين للقرآن وتقدير النعمة والهدية التي أعطاها الله عز وجل إياها علينا أن ندرس تاريخنا أصبح من الواجب على كل مؤمن أن يدرس تاريخه بالمناسبة عندما ينادي شخص بغير اسمه عندما ينادي الشخص باسم الأبيه وينادي عليه بي يا ابن فلان عليك أن تتذكر لماذا سن هكذا لماذا لا تناديه باسمه وحسب لأنك عندما تناديه باسم أبيه فكأنك تقول له ألا تتذكر كيف كان أبوك شخصا نبيلا هل يكون فخورا بك إذا رأك تتصرف هكذا هل أنت جاد هل أنت ابنه وتتصرف هكذا فعندما تناديه فعندما تنادي شخصا باسم أبيه فأنت تستحضر مكانة وشرف الأب وكيف أنك خابت آمالك في من بعده؟ فعندما يتم منادات بني إسرائيل بهذا الاسم يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي وكأن الله عز وجل يقول لهم اسم إسرائيل أو يعقوب كان أحد العباد الشاكرين الممتنين لأنتم ذريته وأبنائه عليكم أن تحافظوا على وصية أبيكم وميراثه لكن لن يقرأوا بهذا إلا أن درسوا التاريخ وفهموا نسبه من هذا مهم جدا لأغراض الهوية الشخصية هؤلاء القوم كان لديهم جزء واحد من هويتهم وهو دينهم والذي بالمناسبة لا له بالأنساب أو السلالة ربما يكون أحدهم بوذيا لثلاثين أجيلا ثم يصبح مسلما فيكون مسلما مثلنا تماما لكن نحن لدينا ما يسمى بتاريخ, لإيمان بتاريخ لإيماننا هذه نعمة خاصة بهذه الأمة لم يعطيها الأمة بني إسرائيل بالنسبة لبني إسرائيل عند مناداتهم يقال يا بني إسرائيل لماذا؟ لأن الشيء الوحيد الذي يربطهم بماضيهم هو الموروث الأبوي بالنسبة لنا يا أيها الذين آمنوا كافية. لأن بيننا الأتراك والأفارقة والصينيين والأسيويين والأوروبيين وكل لون من ألوان البشر زلنا مرتبطين بديننا وتراثنا وتاريخنا ليس بالأب ولكن بالإيمان وهذا كافي في الحقيقة لدينا أب مشترك وهو إبراهيم عليه السلام هو أبونا في الإسلام ملة تأبيكم إبراهيم هذا كاف لنا فهذه نامة خاصة بأمتنا ولهذا تجد يا بني إسرائيل ثلاث مرات في هذه الصورة وبعدها عندما ينتقل الخطاب لا تجد يا بني إسماعيل لأنه بالمقابل من المفترض أنه كلما قلت يا بني إسرائيل تقول يا بني إسماعيل لا لم يقل هذا بل قال يا أيها الذين آمنوا لأنه جعل الأمر أوسع بكثير على أي حال النقط التي أردت أن أشير إليها باختصار هي أهمية دراسة تاريخنا أمر مهم جدا أن نفهم هويتنا ومدى عمق جذورنا ومدى عمق الإسلام الذي نحمله لا يمكن أن تقدر هذا كله حتى تدرس التاريخ لا أستطيع أن لا أذكر ولو تعليقا واحدا عن التاريخ حتى فهم التاريخ المعاصر لا أتحدث فقط عن تاريخ الأنبياء أو تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أو القرن الثالث والرابع أو الخامس كل ذلك مهم وأعتقد أنه على الأقل أن يكون لدينا بعض التعليم عن التاريخ لكن أيضا بنفس الأهمية أن نفهم آخر مائتي سنة أو آخر ثلث مائة سنة كيف أصبحنا على ما نحن عليه وكيف نعود كما كنا حدث الكثير منذ سمن عمر رضي الله عنه وحتى لا يمكن أن تعرف ذلك فقط ثم تقول ها نحن ذا نحن ما نحن عليه اليوم وطريقة تفكيرنا كما هي اليوم ونحن نعاني من بعض الأمور التي نعاني منها اليوم لسبب ما مرض ابتليت, ابتليت به هذه الأمة على مر الزمن أضعفها جسدها كالجسد الذي يصبح ضعيفا بسبب مرض معين هذه الأمة كانت تعاني, تعاني من مرض لعدة أوقات وذلك المرض تضخم وكبر وأصبحنا كأفراد في هذه الأمة أضعف وأضعف إذ لم تنظر للوراء حيث بدأ المرض وكيف بدأ وما هي أعراضه لن نكون قادرين على إصلاح المشكلة جزء مهم من هويتنا مهم جدا أن نفهم حتى التاريخ القريب فكروا في الأمر مسلم الجزائر وباكستان والهند مثل مسلم ماليزيا خاصة مسلم شمال إفريقيا ومسلمي جنوب أسيا تم استعمار هذه المناطق من قبل الأوروبيين إما من قبل الاستعمار الفرنسي أو البريطاني استعمروا العديد من المناطق الإسلامية وغيروا أنظمة التعليم لدينا وأزال اللغات على من مناهجها. على سبيل المثال، علماء الهند كانوا يكتبون العربية بطلاقة مثلها مثل الفارسية والأردو. كانوا متعددي اللغات ومن ضمن تلك اللغات كانت الغربية اللغة العربية مسحت تقري مسحت تقريبا من أسي الجنوبية وزيلت من مناهجنا وتم القضاء على التقييم الإسلامي. تم تغيير الثقافة كثيرا لدرجة أصبح الناس يتكلمون لغات المسلمين بدئام بالعربية وبنات العربية وكل اللغات المتأثرة بالعربية انظروا إلى مدى تأثير اللغة التركية بالعربية وتأثير الأردو والفارسية بالعربية الفارسية لغة قديمة ومع ذلك تأثرت كثيرا بالعربية بسبب الإسلام وكل اللغات المسلمين تلك والتي هي غنية بالتقاليد العلمية للإسلام تلك اللغات أصبحت لغات متخلفة أو متأخرة وإذا أردت أن تتقدم في الحياة وأردت الحصول على وظيف حقيقية ودرجة حقيقية فمن الأفضل أن تتعلم الإنجليزية والفرنسية والألمانية وأهمها بالطبع الإنجليزية لقد أثروا علينا بشكل كبير لدرجة أن اليوم عندما تسافر إلى عالم إسلامي المكان الذي يأتي فخرنا بالإسلام منه وهي أرض المسلمين أرض الأمة عندما تذهب إلى هناك أو إلى أي دولة عربية وتتحدث بالعربية ينظر إليك بإزدراء ولكن عندما تتحدث بالإنجليزية ينبهر بك الجميع هناك اختلاف في العقلية إذا ارتديت ملابس, ملابس كما يرتدي المحليون في البلاد العربية كثوب أو أي زي محلي لأي بلد ينظر إليك بإصدراء لكن إذا ارتديت البدل الرسمية ينبهر بك الجميع لقد تم استعمارنا عقليا وفكريا البريطانيون رحلوا لكنهم تركوا علامة علينا عقليتنا ونفوسنا تغيرت شيء ما حدث وهذا يؤثر أيضا على طريقة إيصال الإسلام على الجيل التالي دراسة ذلك التاريخ وفهمه وكلما درسته كلما زادت معرفتك بهويتك بشكل أقوى وهذا يؤثر أيضا على طريقة إيصال الإسلام على الجيل التالي دراسة ذلك التاريخ وفهمه وكلما درسته كلما زادت معرفتك بهويتك بشكل أقوى ممن نكون كمجتمع أو أمة لا يؤثر علينا فقط كأمة أو كيان سياسي. لكنه يؤثر عليك كشخص بين عائلتك لنفكر قليلا بهذا الآن لدينا عائلات مسلمة مسلمين الحمد لله يصومون رمضان وهكذا لكن أحد, الشباب لكن أحد شباب العائلة قرر أن يربي لحيته في رمضان هذا العام يا إلهي كمية الانزعاج التي تحدث داخل العائلة هذا الولد أصبح مجنونا ومتطرفا سيعتقلونه ويرمونه في السجن ماذا تفعل؟ ليس هذا ما نفعله في عائلتنا ليس عليك أن تصبح متشددا جدا لتكون مسلمة سيأكل والدك وعمك كيف سنزوجك وأنت تبدو كالماعز هكذا ستسمع كل هذا لكن إذا عدت فقط جيلين قبلنا أو ثلاثه أجيال قبل أو أخرجت صورة للجد... لل... للجد ماذا سترى سترى لحية إذا كنتم تقتلون... تقولون إن العائلة ستنزعج من هذا كان عليكم أن تقولوا بأن جدي سي... سيكون أكثر انزعاجا لقد نسيتم تاريخنا هناك الكثير من الأماكن في البلاد الإسلامية اليوم لا يدركون أنه في السبعين أو السمانين أو التسعين سنة الأخيرة أجدادنا وأقرانهم ضحوا بدمائهم من أجل الإسلام. لم يكن ليكون لدينا مساجد ونسمع الاذان إذ لم يكونوا يقومون الليل كلهم متوسلين إلى الله عز وجل بان يحررهم حتى يستطيعوا عبادته وحده بدون اذى ليلى وراء ليلى وكانوا يصومون ويضحون برزقهم ويقومون بكل انواع الهجره فقط من اجل أن يقولوا لا اله إلا الله فقط حتى يتمكن ابناؤهم يوما ما من ان يقولوا لا اله الا الله وذلك الدين نفسه اصبح على هذا الجيل كالعب هؤلاء نفسهم أولئك الأسلاف أحضرهم والديهم إلى أمريكا من أجل الحصول على حياة أفضل وأخبروهم بأنه يجب أن يتعلموا بعض الأمور عن دينهم وأدخلهم, وأدخلهم إلى المدارس الدينية وتجد الطفل متزمراً لماذا علي أن أتعلم عن الإسلام؟ يا إلهي قارن هذا الطفل وسلقه تجاه الإسلام بما دفعه جده الأكبر وضحى به من أجل الإسلام يا له من فرق كبير هذا ما يحدث عندما لا تعرف تاريخك لا تعرف من تكون ولا تعرف حتى ما تملك هذا ما فعله الله عز وجل لبني إسرائيل إذا كنتم فخورين جدا بأسلافكم وسلالاتكم فعليكم أن تعلموا بشأنها اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بالمناسبة هذه الكلمة ليست مصادفة هذه الكلمة مرتبطة مباشرة بما قرأته للتو في الفاتحة سراطة الذين أنعمت عليهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم هناك, رابط مبا... هناك رابطة مباشرة وجدتها هنا أرنا صراط أولئك الذين أنعمت عليهم كان هناك أشخاص أنعم الله عز وجل عليهم والله عز وجل قال لهم قد اخترتكم اذكروا نعمتي التي جعلتكم على الصراط المستقيم تساءل البعض مثل الإمام الرازي بأنه عندما تم تفضيل اليهود وعطيت لهم الكثير من النعم في الماضي بدأ الأمر كأنهم زادوا في الضلال ما يجعلهم ذلك أفضل بل أسوأ، فهل هذا فهل حقاً تسمى تلك نعمة؟ لأنها إن كانت نعمة، لكانت جعلتهم أشخاصاً أفضل، لكن في الواقع بدأوا بالانحراف أكثر وأكثر. وتلآ الآية: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثمًا. وأن العقوبة العظيمة تنتظرهم فالفكرة أنها ليست فعلا نعمه لكن علينا أن نفهم تلك الآيات في سياقها الله عز وجل بالفعل أعطى بني إسرائيل النعم لم يكن ذلك فخا لم يكن الأمر أن يجعل فيهم أنبياء أكثر أو يريهم معجزات أكثر حتى يلعنهم ويعاقبهم أكثر لم يكن الأمر كذلك أعطاهم الكثير حتى يستمروا بالعودة إلى الله عز وجل ولكنهم أهملوا تلك النعم لم يكن ذلك فخا من الله عز وجل لهم لكن في المقابل هذا موجود هناك هناك أمم تعاصل لها عز وجل صراحة ولا تحترم حدود الله عز وجل والله عز وجل يفعل معهم نفس الشيء يعطيهم أكثر وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا فوتر فيها ففسقوا فيها في حق عليها القول فدمرناها تدميرا في سورة الإسراء الله عز وجل قال إذا أردنا أن نهلك قرية نعطي القوة لأكثر طبقة عليا يصبحون أقوياء ويفعلون كل أنواع الفساد بتلك الأمم، ثم أخيرا يدمرهم الله عز وجل، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، هذا أمر يجب أن نكون حذرين منه، لا, نكو... لا تكون بسيطا في تفكيرك بشأن كيف يحكم بين الناس، أحيانا يعطيك الله عز وجل في هذه الدنيا، وهو في الواقع جيد لك، وأحيانا يعطي الله عز وجل خيرا في هذه الدنيا، ولكنه شر لك ولعنة عليك، فلا يمكنك أن تقول، أنا لدي ثروة عظيمة وهذا يعني أن الله عز وجل يحبني يحبني. أو تقول أنا ليس لدي ثروة ولا سلطة الله عز وجل يكرهني الأمر ليس هذه المعدلة البسيطة لا في القرآن ولا في الإسلام هناك العديد من الناس الذين تمتعوا بالكثير من السلطة في هذه الحياة وكانوا ملعونين مثل فرعون وكان هناك أشخاص لا يملكون شيئا من هذه الحياة وكانوا أنبنى الناس وأعظمهم مثل إبراهيم عليه السلام لم يكن لديه منزل الأمر ليس معادلة واحدة فقط في هذه الحياة من نعمة الله عز وجل وهو لم يمنعه لكن في ديننا نحن في هذه الحياة للاختبار فقط وسنمتحن بالخير والشر لنرى ماذا نفعل كيف سيكون سلوكك هذه الأشياء التي أعطيتها في الدنيا لا تدل على النجاح ولا على الفشل هي فقط اختبار تخرجك ليس ناجحا عند الله عز وجل إنه ببساطة اختبار لك ماذا ستفعل بذلك التخرج حصولك على وظيفة جيدة ليس نجاحا ليس نجاحا بل اختبارا هل ستكون شاكرا ممتنا هل ستعمل الخير نتيجة حصولك على لحصولك على الدخل كل الأمور التي تراها نجاحا ليست ليست نجاحا في الواقع هذا بالمناسبة قاعدة لدينا تختلف تماما عن يهود ونصارى اليوم بالنسبة لهم الرب راض عنك عندما يعطي والرب غاضب عليك إذ لم يعطيك أريد حقا أن أفهم أقليات مجموعة كبيرة من النصارى بخاصة الطائفة النصرانية في هذه المنطقة في الجنوب خاصة في تكساس فذهبت إلى برنامج جول أو ستينو هو واعز مسيحي يقوم بالتبشير والوعظ. أردت أن أسمى حديثه بنفسي لا أفهم ما هو الشيء الذي يبشرون به أو يقولون في موعظهم. لأنهم ملأوا استيد الطيران الأمريكي ليستمعوا له. بدأ الأمر أشبه بمبارات حاسمة والمقاعد امتلأت بالجماهير. ورت أستمع لذلك الشخص وما الذي يحاول قوله. بشكل أساسي خلال الثلاث ساعات كاملة هل تعلمون عما كان يدور حديثه؟ إليكم الخلاصة أنت في أمام مسبقا لأنك تؤمن بعيسى عليه السلام وليس عليك القلق بشأن الجنة لأنها مضمونة أساسا لقد تم حجز تذاكر للذهاب مسبقا فلم يتبقى لديك مشاكل في الآخرة ما هي المشاكل الوحيدة المتبقية إذن مشاكل الدنيا كنت مؤمنا بعيسى عليه السلام هذه هي السنة التي سيختفي فيها مرض السرطان عنك هذه هي السنة التي ستحصل فيها على تلك الترقية هذه هي السنة التي سيجعلك عيسى تتزوج مرة أخرى كل ما في الأمر هذه الشهور الاثنى عشر من عيد الميلاد إلى العيد القادم سيتكفل عيسى بكل الأمور من أجلك لا يوجد ذكر لأي شيء في الآخرة ولا شيء واحد لماذا؟ لأنه بالنسبة لهم حب الله يعني ماذا؟ أن يجعل الدنيا أفضل كان الجميع يقول نعم اجلس احصل على تلك الترقية لكن أتعلمون ما المشكلة؟ إن المسلمين, يفع... ي... إن المسلمين بدأوا يقعون في هذا التفكير عندما يمرون بوقت عصيب يبدؤون بالتساؤل لماذا الله عز وجل غاضب علي عندما يمرون بأوقات جيدة يا لسعادتنا أخيرا رضي الله عن... عز وجل عني هذا ليس مؤشرا أن الله عز وجل راض عنك هذه ليست عقليتنا كمسلمين بتاتا اذا عبيد النعم كثيرون وعبيد من المنعم قليلون يا لها من جملة رائعة قال تعليق على هذه الآية اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم الإمام الرزي يقول في تعليقه على الآية عبيد النعم كثير وعبيد المنعم قليلون الناس مهوسون ومتعلقون بالنعم نفسها ليس متعلقين بمن أعطاهم هذه النعم والنعم والله عز وجل يدعونا أن نعود إليه ولهذا في المقابل قيل النبني إسرائيل اذكروا نعمتي تذكروا النعم على الأقل لكن عندما يأتي دورنا في الصورة لاحقا يقول الله عز وجل فذكروني اذكركم اذكروني انا اذكركم لم يقل لهذه الام اذكروا نعمتي سيقول ذلك لاحقا لكن في هذه السورة وضعنا, وضعنا في مقارنة معهم وقال لا انتم من سيذكرني مباشرة فاذكروني اذكركم الآن أريد أن أشارككم هذا أن هذا في الحقيقة كان تكرار بالنسبة لليهود عندما سمعوا هذه الآية كان شبيها, كان شبيها جدا بما يعرفوه آخر مرة سمعوا شيئا كهذا كان على لسان موسى عليه السلام بنفسه مسجلا في كتبهم وإذ قال موسى لقومه قوم يذكروا نعمة الله عليكم إذا جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين بالمناسبة كان موسى عليه السلام يقول لهم هذا ولم يكن هناك ملوكا في بني إسرائيل بعد ولم يكن هناك الكثير من الأنبياء بعد في الحقيقة معظم ذلك حدث بعد وفاة موسى عليه السلام فكأنما يقول لهم اذكروا نعمة الله عليكم بأن وعدكم بحصول هذا الآن القرآن ينظر للوراء إلى ذلك الوعد ويذكرهم انظروا لقد تحقق ما وعدتم به موسى عليه السلام كان يعدكم بأن يكون فيكم أنبياء كثر وملوكا كداود عليه السلام وسليمان عليه السلام عمت خلافته على العالم بأكمله أصبح يحكم العالم كله فراتوريت بني إسرائيل كانت ضخمة جدا وعطاكم ما لم يعطيه لأحد آخر بمعنى أنه ضمن لكم ما لم يضمنه لأحد لكن بمرور الزمن نزل آخر الكتب القرآن كان الله عز وجل ينظر للخلف إلى تاريخ اليهود بأكمله ويقول هل تذكرون وعد موسى عليه السلام لكم ألم احققه لكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أو فوت لكم بالوعد ولولا هذه النعم النعم على آبائكم لما بقوا هذا الكلام لما بقوا. هذا كلام الإمام الرازي تساءل الإمام الرازي من خلال هذا الكلام بأن هذه نعم لأسلافهم وليس لهم، لماذا يخاطب يهود المزينة بهذا الإمام الرازي أجاب: لولا أن الله عز وجل أنعم عليهم في الصحراء لم يكن ليكون هناك ذرية لهم، لم لن يكون لن يكون هناك نسل في المستقبل إذ لما لم ينعم الله عز وجل عليهم بنعم في ذلك الوقت، فبالتالي صارت النعم على الآباء كانها نعم على الأبناء لأنه بدون تلك النعم على أسلافك لن تكون موجودا اليوم ثم قال لأولادك متى سمعوا أن الله خص أبائهم بهذه النعم رغب الولد في هذه الطريقة لأن الولد مقبول على التشبيه بالأب في أفعال الخير فيصير هذا التذكير داعيا إلى الاشتغال بالخيرات والإعراض عن الشرور كلمات جميلة للإمام الرازي قال عندما ينادي الشخص بأبيه كما أخبرتكم في البداية ويقال لك باسم أبيك اذكر النعمة التي أنعمت بها عليك نحن مقبولون على الرغبة بالتشبيه بأبائنا نريد أن نكون كوالدينا وأسلافنا بالتالي يتم تحريك الشعور بالهوية في داخلهم بأنهم يجب أن يتنافسوا في فعل الخير وقوفوا بعهدي وقوفوا بعهدي عهدي كلمة مهمة لأن كلمة عهدي لها معنايين عهد بالنسبة للعرب في ذلك الوقت كانت تعني الوعد لكن العهد كانت أيضا أحد أسماء التوراة أيضا في الحقيقة يسمون التوراة هذه اليوم العهد القزيم فاستخدم الله عز وجل كلمة عهد هنا أوفوا بعهدي وكأنه يقول أوفوا بالإنجيل الذي أرسلته إليكم حتى الإنجيل الذي أعطيتكم إياه أخبركم بما يجب أن تفعلوه وليس مختلفا عما أنزلته على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة إيمانكم بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو وفاء بما أنزل عليكم فكلمة عهد في فيها ما يسمى بازدواج الدلالة فهي تعني الوعد وتعني العهد القديم والتوراة أو, التوراة أو الإنجيل وفي بعهدكم ما هو هذا العهد هناك بعض الإشارات في القرآن إلى معنى هذا العهد أخبرتكم بهذا من قبل لكني أريد أن أضع بعض المراجع لكم لا لأوضح لكم ما الذي يشير الله عز وجل إليه في قوله وفي بعهدكم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث منهم إثنى عشر نقيبة إثنى عشر نقيبا بمعنى قادة لإثنى عشر قبيلة من بني إسرائيل لماذا هم إثنى عشر؟ لأن, لأن أبناء يعقوب كانوا إثنى عشر فأصبحوا إثنى عشر عائلة وأصبحت إثنى عشر قبيلة بعد ذلك وقال الله إني معكم لان أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم بمعنى احترمتموهم وقدرتموهم بأفضل استطاعتكم وقردتم الله قردا حسنا بمعنى أن تقوموا بتضحيات لوجه الله عز وجل وتضحون برفاهياتكم في الدنيا من أجل حياة أفضل في الآخرة لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل انظروا إلى هذا العهد الذي أخذه الله عز وجل لبني إسرائيل سأكفر سيئاتكم ودخلكم جنات لاحظوا أن معتقداتهم أصبحت أنهم مغفور لهم أساسا لأنهم الأمة المختارة والله عز وجل يحبهم كثيرا فكل شيء جيد ولاحظوا بالإضافة إلى ذلك أنهم نسوا أمر الجنة وأزالوا كل مفهوم يتعلق بالآخرة هنا في الآية عرفنا العهد المقصود الله عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل علماؤنا أصابهم الفضول حول هذه النصوص المكتوبة فيها ذكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أصبحت هذه نقاشات بين المسلمين لين ذكر الله عز وجل هذا بعض العلماء أشاروا إلى ذلك في كتبهم وتحدث الإمام الرازي عن هذا على الأقل في قطعة كاملة على الرغم من أنه اقتبس العديد لكن في أحد كتبه اقتبس قطعة كاملة من الإنجيل في تفسيره لن أقرأ لكم النصر العربي لكن سأشرح سأشارككم بعض الترجمة الإنجليزية إن شاء الله تعالى عندما يحين الوقت ثم قال وإياي فرهبون كلمة فرهبون يجب أن تخافوني فقط كلمة رهب في العربية سأعطيكم بعض المعاني لها الرهب هو الخوف المستمر هذا أول معنى الخوف يأتي ويذهب لكن الرهب هو الخوف المستمر الذي يبقيك مستيقظا لا تستطيع أن تنام ليلا. على سبيل المثال السياسيين الذين يريدون قمع الشعوب لا يزرعون فيهم الخوف بل يريدون أن يزرعوا فيهم الرهب يقومون باسترهابهم الاسترهاب يعني أن الناس قلقون دائما من الوضع الأمني أو غيره توترون طوال الوقت هذا هو الاسترهاب لكن راهبة لها معنى آخر مثير الاهتمام وهو الراهب المتعبد في الصومعة أي الشخص الذي ينقطعون للعبادة طوال الوقت من خوفه من الله عز وجل وقلقهم بأنهم لا يقومون بعمل كاف الله عز وجل مثل الرهبان في الدير في العقيدة الكاثولوكية أو الأشخاص الذين كرسوا أنفسهم للكنيسة ولا يتزوجون ولا يرتدون الأسود طوال الوقت لدينا أيضا مثل هذا في المجتمع الإسلامي حيث يرتدون دائما الصوف الغير مريح ويذكرون الله عز وجل فقط طوال الوقت لأنهم لا يريدون أي لذة في هذه الحياة لأنهم يريدون فقط أن يذكروا الله عز وجل وما شابه وهذه تسمى رهبانية بسبب الخوف من نسيان الله عز وجل والخوف من إغضاب الله من إغضاب الله عز وجل أصبحوا منهمكين في العبادة وهذا شيء تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم ضده هذا النوع من التشدد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم ضده حتى القرآن قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها هذه الرهبانية هي الروحانية المفرطة حيث تنكر احتياجاتك في الدنيا هذا شيء اخترعوه هم وابتدعوه لم نجعل لهم نجعلهم يفعلون ذلك أبدا ما كتبناها عليهم لم نفرضها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوه حق رعيتها كالمعايير التي وضعوها بأنفسهم. تعرفون الفضائح التي تخرج من الكنيسة الكاثوليكية. طبعا البشر ستبقى طبيا البشر ستبقى طبيعة فيهم. خلق الله عز وجل البشر برغبات معينة واحتياجات معينة. وهذا جزء من طبيعتنا. وضعنا في هذه الأرض وضع فيها فينا احتياجات ورغبات. لكن أن تدعي أن هذه الاحتياجات ليست موجودة. وأننا سنتحول إلى ملائكة هذا مستحيل ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم ضد هذا الشيء أيضا عندما رأى بعض الصحابة يصلون الليل كله كل ليلة أو عندما رأى بعضهم يصومون كل يوم قال لهم انتظروا فإني أصوم أفطر وأصلي وإنام يعظهم بالتوازن حتى تعلم ما يحدث عندما تفرد في الشيء أو تتجاوز الحد إذا كنت تقود سيارتك دائما على أعلى سرعة وكل مرة تدوس المكابح تدوس بأعلى شيء كل مرة ماذا سيحدث لسيارتك؟ ستفسد تفسد، لا يوجد آلة ولا شيء في الطبيعة يعمل بأقصى طاقة دائما سيفسد ويعطب ماذا يحدث للناس عندما يفرطون؟ يهلكون أو يحترقون؟ كان هناك أشخاص مهوسون جدا بدينهم وصلوا إلى نقطة لا يريدون أي علاقة بالإسلام بعد ذلك وقد كانوا من قبل أكثر المتشددين في الدين قابلت إناسا هكذا أصبحوا ملحدين لم يعودوا مؤمنين السؤال هنا هو لماذا يخبر الله عز وجل إسرائيل شاركت كل هذا معكم من أجل أن أشرح هذه الآية لماذا يخبر الله تعالى بني إسرائيل وإيايا فرهبون ولقد علمنا أن الرهب هو الخوف المستمر وأيضا تعني أن يكون لديهم كمية روحانية غامرة وألا لا يتعلقوا بالدنيا ويعودوا إلى الله عز وجل بكل ضاقاتهم في الواقع يشمل الإفراط الرهبانية من الرهبة ثم صارت إسماً لما فضل عن المقدار وأفرط فيه فقط تستخدم للشخص الذي يتجاوز الحد في أمر ما الله عز وجل يخبرهم أنه يجب عليهم أن يفرطوا ويتجاوزوا الحد أو في الروحانية هذا ما يخبرهم به كما نعلم أن لكل فعل ردة فعل مساوية في المقدار معاكسة في الاتجاه بني إسرائيل تركوا الإيمان بالآخرة لقرون طويلة وعندما تركوا الإيمان بالآخرة تركوا الخوف من الله عز وجل لقرون عديدة مفهوم الخوف من الله عز وجل محي تماما عن عقولهم بالتالي الطريقة الوحيدة لهم ليعودوا للوضع الطبيعي الآن هو أن تخبرهم أنهم يجب أن يقوموا بشيء عن الم... خارج المعتاد ويتخلصوا من السموم العليقة في أذهانهم ويجعلوا في قلوبهم خوفا مفرطا من الله عز وجل فهم الآن يتم إعادتهم للتوازن عن طريق برنامج مكثف للتخلص من السموم برنامج محدد بشكل خاص لبني إسرائيل وإيايا فرهبون لا نرى هذا النوع من الأسلوب بشكل عام في القرآن تجد التقوى الخوف لكن لا تجد رهبك كهذا. ستجد في حالات معينة وغالبة كل تلك الحالات بطريقة أو بأخرى تشير إلى بني إسرائيل فالله عز وجل قال وإيا يفرهبون عنصر آخر تحذيري منهم أود أن أذكره والذي سيساعدنا أن نفهم من نحن كمسلمين الله عز وجل في هذا القرآن في هدايته أريدكم أن تفكروا في الأمر بهذا الشكل كان يخاطب حس الناس وفطرتهم. والبشر مخلوقين من قدرتين وملكتين عظيمتين جداً لدينا قلب وعقل قلوبنا هي مكان مشاعرنا وعواطفنا الحب والكره والغضب والحسد والطمع والرغبات وتقديرنا للجمال وامتناننا كل تلك, كل تلك المشاعر تقبح في قلوبنا والله عز وجل أعطانا عقل مذهل جدا والعقل يقبح فيه الفهم والعلم والمعرفة والتأمل والتفكر والتعلم الاعمق والتذكر هذه مسائل العقل فنحن مكونين من شيئين عقل وقلب ما حدث مع اليهود هو أن الأمور التي تلين القلوب والتذكير بالله عز وجل والآخرة ستستمعون الآن في التراويح عندما يتلو الإمام آيات تتحدث عن الآخرة أو الوقوف بين يدي الله عز وجل أو ثواب الله عز وجل أو الحساب تنهمر دموعنا وتلين قلوبنا تخيلوا أنه لا يوجد أي ذكر الآخرة أو الثواب أو لقاء الله عز وجل فالقلب سيقص شيئا فشيئا وشيء الوحيد الباقي في الدين هي مسائل شرعية كالفقه أو النقاشات والفتاوى بالمناسبة الطلاب الذين يدرسون الفقه والذي هو تخصص مهم جدا ولكنه ليس تخصص روحاني إذا كنت تناقش الاختلاف بين الفقهاء وهي مسألة المسح على الجورب عند الوضوء أو مسألة طول الصياب أو البنطال أو طول اللحية أو الدليل على طلال الأزافر أو عدمه أو أي مسألة أخرى ومضيت ساعات في النقاش في تلك المسائل، لن تشعر أبدا بخشوع، أو أن هذه النقاشات قد قربتك إلى الله عز وجل. لن يحدث هذا، المسائل الشرعية أو الفقهية كلها تتعلق بالعقل، كلها أكاديمية، لأنظر إلى هذا الدليل وأراجع ذلك الدليل، وأنظر في هذه الفتوى وتلك هذا هو في الواقع ممارسة فكرية أكاديمية. اليهود أصبحوا مهوسين بهذه المسائل. هذا التقليد المتعلق بالقواعد والمسائل التشريعية أصبح أمة دينهم. أصبح مسألة متعلقة بالعقل فقط وبشكل كبير لدرجة قصت معهم قلوبهم، كما قال الله عز وجل. ثم أرسل الله عز وجل إليهم داود عليه السلام بالزبور لإصلاحهم كل ما فيه بشكل أساسي تستسبيح وتمجيد لله عز وجل ثم أرسل لهم أخيرا الإنجيل وإذ نظرت وإذا نظرت إلى الإنجيل وإلى المؤمنين بعيسى عليه السلام هل يبدو دينهم مهوس بالعقل أم القلب متعلق بالقلب بالطبع أعني لا يمكن أن يذهب أحدهم إلى الكنيسة يوم الأحد ولا يبكي يصل إلى قلبك تماما هذا محتواه وبعض الممارسات المسحيين جميلة جدا يا رجل لن أنتقد عليهم فيما يفعلونه قد نستفيد نحن من بعض ما يقومون به لأنهم يتبعون بعض سنن الأنبياء عليهم صلى الله عليهم وسلم التي لم نعد نحن نتبعها بعد الآن مثلا يذهبون إلى الكنيسة وياتي الوعظ وبدلا من أن يعطيهم محاضرة لثلاث ساعات يقول لهم من منكم لديه مشكلة فيأتي أحدهم ويقول اسمي فرانك فقدت وظيفتي للتو وكان ذلك صعبا علي فيقول الواعظ هيا هيا جميعنا ندعو لفرانك ويدعو الجميع لفرانك ويأتيه أحدهم فيقول له يا رجل ماذا كانت وظيفتك لدي شواغر في شركتي ويأتي آخر لقد انفصلت عن زوجتي ويبدأ الجميع بالدعاء له يمرون على كل شخص من الحاضرين ويتحدثون عما يمرون به ويساندون بعضهم لأنها مسألة قلب ليس عليك أن تكون مسلما حتى يعجبك ما يفعلونه. هذا يبدو جميلا نحن نذهب للمسجد وننظر لبعضنا البعض من بعيد فقط بشكل مضحق عادة يتفقد البعض من طالي. هذا هل هذا أسبل أم لا هل هذا حجاب هل تسمي ذلك حجابا هذا ما نفعله نحن نهتم حقا بالناس أو بمشاكلهم أو نقول لندعو لهم والذي يذكرني بالمناسبة طلب مني الدعاء لثلاثة أشخاص ولكل مريض هناك شاب في ميتجان فعال جدا في مجتمعه يقوم بالكثير من الأعمال الإسلامية وسيقوم الآن بإجراء عملية جراحية وطلبت أمه الدعاء له فأدعو له بالإضافة إلى أن أحد موظفينا جدته وحماته مريضتين جدا أسأل الله عز وجل يشفيهم شفاء تاما ويجعل ذلك كفارة لهم وجميع مرضى المسلمين الذين يعانون بأي شكل الذين يمرون بصعوبات مرضية أو مالية أو يعيشون في مدن يصعب العيش فيها يصعب فيها المعيشة والأمن أسأل الله عز وجل أن يسهل على المسلمين في كل مكان، وآمنوا بما أزلت مصدقا لما معكم مصدقا بمعنى تأكيد تأكيدا دائما بالنسبة لطلاب اللغة العربية يمكنك أن تقول يصدق مضارع وستكون أيضا حال بدلا عن مصدقا ستكون الآية وآمنوا بما أزلت يصدق لما معكم. لكن الله عز وجل قال مصدقا لما معكم ما يعنيه هذا آمنوا بما أنزلت والذي سيكون دائما مصدقا لما معكم بمعنى آخر يا أهل الكتاب اليهود والنصارى وحتى يوم القيامة عندما يقرؤون القرآن بقلوب مفتوحة سجدون دائما يؤكد ما لديهم في قلوبهم ليس الأمر متعلقا فقط بذلك الزمن في المدينة ليس فقط لذلك القرن سيحدث هذا في إستراليا وأندونيسيا وأمريكا وفي كل مكان اليهود والنصارى سيأتون وسيستمعون لرسالة القرآن في بصدق سيهتز شيء ما في قلوبهم وفي سيكون جيد في ميلراند والذي أصبح إماما في كولورادو وانتقل إلى هناك وقام بدعة مجموعة من الكنيسة إلى المسجد وكل ما فعله هو تلاوت سورة مريم عليهم قرأ سورة مريم بالعربية عليهم وبدأوا بالبكاء مجموعة الكنيسة كانوا يبكون بعد ذلك كل ما فعله هو أنه قام بقراء الترجمة المبسطة للصورة وتقريبا كل المجموعة لم يبكوا فقط بل أصبحوا يتوسلون له هل نستطيع المجيء الأسبوع القادم؟ سبحان الله كنا سنتخيل بأنهم سيجادلون ويناقشون وسيقولون لا عيسى عليه السلام كذا ومريم عليه السلام كذا لا لم يفعلوا بل قالوا نريد أن نستمع لهذا مرة أخرى ان كنا من قبله مسلمين كما قال القرآن سبحان الله هذا شيء ضخم لاستيعابه بأن هذا الكتاب سيكون مصدقا لما معهم لهذا لم يقل مصدقا لكتابكم لا أي كان ما لديكم بمعنى كتابكم أو ما تحملونه في وعيكم وافكاركم وفطرتكم ما لديكم هو أكثر من كونه فقط كتابكم وهذا الكتاب سيتلائم مع وجودكم كله ثم, ثم تلاحظون بأن هناك لام كلمة مصدقا لا تحتاج لام. يمكن أن تكون مصدقة ما معك. لا يوجد حاجة هنا. لا يوجد حاجة لللام هنا. اللام في الحقيقة زائدة. من الناحية النحوية تعتبر لام زائدة. ما هو الهدف من تلك الإضافة؟ ليقول بأنه سيؤكد على جزء مما معكم. لا يؤكد كل الإنجيل أو كل العهد الجديد لأن هناك العديد من التغييرات التي طرأت عليه. لكن سيؤكد, سيؤكد على الأجزاء التي لا تزال تتلائم مع الحقيقة لا يزال في كتبهم هدي, هدى ونور القرآن قال بأنه لا يزال فيه هدى ونور وذلك الأجزاء ستظهر عندما تنظرون للقرآن وأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم الآن أريد أن أقرأ لكم شيئا ولكن ليس بالعربية الإمام الرازي رائع جدا قرأ الإنجيل ليعرف عن ماذا تتحدث هذه الآية يريد أن يعرف ماذا لديهم في كتبهم، فوصل إلى نسخة عربية للإنجيل، فبدأ بقراءتها وقام بالإشارة إلى عدة أشياء، وهذا أحد الأشياء التي أشار إليها. هذا في الترجمة الحديثة للإنجيل كتب أنه يقصد به مجد صهيون أو إسرائيل أي كان. لكن إذا قرأت الوصف بعناية، ستجد بعض العناصر فيه. واضح جدا أن المقصود مكة. واضح جدا أن المقصود مكة. سأقرأه لكم بالإنجليزية. اظهر وأظهر لقد جاء ضوءك ومجد الاله ظهر عليك. الظلمة غضت الأرض والظلمة شديدة طغت على الناس. لكن الاله ظهر عليك ومجده ومجده يظهر عليك بمعنى أن الرب يتحدث إلى الأرض نفسها. الأمم ستأتي لنورك والملوك لسطوع فجرك. ارفع عينيك وانظر. اجتمعوا جميعا وأتوا إليك. أبناؤك آتون من بعيد وبناتك محمولات على الو... ورك هرأت من قبل امرأة يحملها ابنها للحج بالمناسبة اليهود يؤمنون أن هذه الأرض المذكورة هنا هي لليهود ليس للأفارقة ولا للصينيين ماذا يقول كتابهم سأقرأ ذلك الجزء مجددا الأمم ستأتي لنورك والملوك لبريق لسطوع فجرك ارفع عينيك وانظر اجتمعوا جميعا واتوا إليك أبنائك سياتون من بعيد وبناتك محمولات على الورك ثم ستبدو وستصبح متألقا سيخفق قلبك وسينتعش بالبهجة ثروة البحار ستجل... ستجلب إليك وستأتي ثروات الأمم قطعان الجمال ستأتي الأرضك. بإمكاني إكمال الباقي لكني أعتقد أنكم فهمتم المقصود الله عز وجل فيما بقى من كتابهم يصف أرضا ستملأ بالناس الذين أتوا للتسبيح تمجيد الله عز وجل وما وجدته مثيرا للإهتمام في النسخة العربية سأقرأ جزءا واحدا منها في النهاية قال ويرفع علي مذهبي ما يرضيني وأحدز حين أذن لبيت محمدتي حمده هل يذهب الناس من كل أنحاء العالم إلى القدس القديم لتقديم الأضاحي؟ لا إذن أين يذهبون حتى هذا اليوم من جميع أنحاء العالم لتقديم الأضاحي؟ لبيت محمدتي حمده بمعنى في ذلك الوقت سأتحدث إلى أناس سيأتون هناك لتسبيحي وتمجيدي ماذا نقول عندما نذهب للحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك نحن نحمد الله عز وجل والنسخة الانجيليه لا تزال تقول أنهم سيأتون ليحمدونني سيأتون لبيتي ليحمدونني ثم يستمر بوصف ذاته بالملك ونحن نقول لك والملك لا شريك لك لا يوجد تطبيق أوضح لهذا النص حتى بقائه لهذا اليوم من الحج كل عام هذا مزهل المسلمين لاحظوا هذا قبل قرون عديدة الإمام الرازي كتب عنه قبل عدة قرون كتب بالمناسبة هذا ما لاحظته في الإنجيل أنه لا يقوم بتجهيز مثل ذاكر نايك أو غيره إنه يقترز بشكل اعتيادي سبحان الله وهم قد حولوا هذا الوصف إلى أنه يقصد مجد صهيون أنه لا يلائم حتى تاريخ بني صهيون لا يتلائم معه وإذا حاولت أن تجعله يتلائم لن تستطيع تحقيق النبوء المسكور فيه ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا هذا ما أريد أن أؤكد عليه قبل أن أترككم تغادرون اليوم. ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإيايا فاتقون لا تتبعوا آيات لا تبيعوا آيات لأجل ربح قليل. إيايا فاتقون أريدكم أولا ألا تفهموا عملية البيع أو الشراء. اشتريته بدراهم اشتريت الكتاب بدراهم. عندما تضع الباء ما يأتي بعد الباء أي كان هو العمل التي اشتريت بها. اسمعوا ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا. ما معنى العملة في الآية؟ الآيات هي العملة الآيات في الحقيقة ثروة استخدمها البعض للحصول على أمور دينية وصفت الآيات بالمال الذي تستخدمه وتجمعه هؤلاء الناس جمعوا الآيات وتخلوا عن الآيات لشراء الأشياء الدنيوية ليحصلوا على ما يرغبون به هذه جريمة ارتكبت بالكتاب ما الذي يعني هذا؟ هذه الآية يساء فهمها عند أغلب المسلمين اليوم للأسف أريد أولا أن, أحط أن أحطم الفهم الخاطئ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ بعض الصحابة المتميزين جدا بذكائهم وشخصياتهم والناس ينجذبون إليهم رأى أنه لأصحاب الصحابة يمكن أن يصبحوا سفراء للإسلام أحدهم كان الصحابي الشاب مصعب بن عمير من عائلة غنية جميل المظهر وذو شخصية رائعة وهو يتعلم القرآن جيدا فلم يجعله سفيرا للإسلام فقط بل أرسله للمدينة ليعلم الناس الإسلام قبل أن يذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إذا كنتم لا تعرفون قصته طرد من عائلته ولم يبقى معه أي شيء منعته أمه حتى من أخذ ملابسه التي كان يرتديها هذا ما فعلته معه كان لا يملك, لا يملك أي شيء تماما والآن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عليه أن يذهب للدعوة في المدينة ويزهم لتعليم القرآن هناك فما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد حدد مرتبا أو معاشا مالي لمصعب بن عمير حتى يستطيع تغطيه نفقاته عندما يقوم بالدعوة في المدينة اعتاد أن يعلم الناس القرآن ويأخذ مرتبا ماليا مقابل ذلك في المدينة الآن نجد أناس يقولون عندما يرون إماما يعلم الأطفال القرآن على سبيل المثال يكون هناك رسوم مالية مقابل أن يعلمهم في نهاية الأسبوع أو مقابل أن يأتيهم لمنازلهم ويعلمهم القرآن أو مثلا تكون هناك جامعة تطلب رسوما مالية مقابل دراسة البكالوريوس أو الماجستير في الشريع أو الدراسات القرآنية أو أيا كان يأتي البعض ويقول الإسلام يجب أن يتم تعليمه مجانا ألا تقرؤون القرآن؟ القرآن يقول ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا أنتم تبعون آيات الله عز وجل يا إلهي من الواضح أن التعليم المجاني لم يكن مفيدا بالنسبة لك أنت لا تعرف حتى ما تعنيه هذه الآية لقد استخدموا الآيات لأجل ماذا؟ استخدموها كعملة ماذا يعني هذا؟ هذا في الحقيقة يعني أنهم سيتخلون عن تعليم الآيات وسيصدرون فتوى أو يقولون تفسيرا أو سيشرحون أمرا أو يصدرون حكما حتى إن كان عكس ما جاءت به الآيات حتى يحصلوا فقط على شهر أكثر أو ليحصلوا على سناء الناس أو يأتيهم حاكم ويقول لهم إنكم تعطون درسا في التوراة كل إسبوع لكن هناك بعض الآيات التي تنتقد الحكام المفسدين، لا تعجبني تلك الآيات، هل تستطيعون أن تتجاوزوا هذا الدرس لهذا الأسبوع؟ وابدأوا من الآية بداية من الآية إلى الآية، تخطوا ذلك الجزء, الجزء وانتقلوا إلى الجزء الذي يليه. فتجد الخاخام يقول حسنا أستطيع ذلك مقابل بعض المال من أجل مصالحهم وإذا فعلت ذلك ورفضت أن تشارك الناس ما كان مصدرا للعدل ومنعت مشاركتهم ما سيسلط الضوء على ما يعد جريمة بحق المجتمع وما يبين لهم أمور سياسية يقوم بها الحكام وهذه وهي غير صحيحة والناس لا يرغبون سماعها لكن يجب قول ذلك لأنه في كتاب الله عز وجل كانوا في الحقيقة يتخلون عن بعض الآيات لأنه عندما يكون لديك مال وتريد شراء شيئا ما ماذا يجب عليك أن تفعل تتخلى عن المال وتعطيه لا يبقى المال بحوزتك فكانوا يتخلون عن الآيات الحصول على ثمن قليل الخطأ الذي تقصد الآيات هو قبولهم التفاوض في آيات الله عز وجل وحول حول هذا الموضوع يجب أن نتحدث محادثة زكية يا إخوان في تاريخ الإسلام كان لدينا مؤسسات تسمى الوقف كان الوقف أن يبني مثلا مسجدا كبيرا وطبعي إذا كان المسجد كبيرا، فتنظيفه سيكلف مالا. التكييف اليوم سيكلف مالا. الفرش والسجاد ومنطقة الوضوء ستكلف مالا. ولا تستطيع أن تطلب تطلب من الناس التبرع مرارا وتكرارا، لأنه ربما لا يكونوا في ظروف مالية جيدة. ولا يمكننا أن نترك مساجدنا تنهار. فالمؤسسات الوقفية كانت فكرتها لن نبني مسجدا فقط، بل سنبني معه سوقا تجارية كبيرا. بجانب المسجد والأرباح الناتجة من السوق على المسجد سنغطي الإيجارات وكل التكاليف وسنقوم بالأمور التجارية في السوق وستستمر بتوليد المال والأرباح وهذه الأرباح ستغطي تكاليف المسجد بالتالي لن يكون علينا طلب التبرعات من الناس ستحل مشاكل الأخرى أيضا اولا ستصبح المؤسسات الإسلامية مستقلة ماديا إذا كان لدينا وقف الاستقلال المادي مهم جدا للمؤسسات الدينية لماذا؟ لأنه إذا لم تكن المؤسسات الدينية مستقلة ماديا بالتالي من يتبرع بأكبر قدر من المال سيكون له التأثير الأكبر فيه وربما يأتي ذلك المتبرع ويقول أنا من تبرع بالنصيب الأكبر أو, من أو أنا من فعلت كذا وكذا أريدكم أن تقدموا هذا البرنامج السنة القادمة ولا أريدكم أن تقوموا بدعوة العالم الفلاني بعد الآن ويبدأ بإملاء الأوامر حول سير الأمور لأنه حالما يدخل المال في الموضوع يأتي معه الفساد فيجب أن يكون هناك استقلالية مادية والإمام يمكن أن يقال له اسمع أن تعجبني، لكن لا تتحدث أبدا عن الربا مجددا يمكنك أن تتحدث أن تحدث الناس عن المسح على الجورب هذا موضوع جيد لك أو يمكنك أن تتحدث على أنه لا يجب أن ترتدي النساء الكعوب العالية يمكنك أن تتحدث حول هذه الأمور لكن ابتعد عن الحديث عن الربا لا أريدك أن تتحدث عن هذا الموضوع إذا أردت أن تحافظ على وظيفتك كإمام هنا إذا كان لديك قادة دينيين أو مؤسسات دينية ليست مستقلة ماديا بل أسيرة ماديا فلن يستطيعوا التحدث أو التعليم بشكل مفتوح سيكون هناك دائما قوة خارجية تفرض عليهم ما يقولوا وما يفعلوا فالمؤسسات اعتادت أن تكون وقفاً المشكلة الآن في العصر الحديث أن المؤسسات الوقفية ماتت تقريبا ونحاول إحياؤها الآن بطريقة أو بأخرى لكن نحن وضعنا غريب بالنسبة لباقي العالم في الواقع بعض الحالات نحن في وضع غير نسبوك الناس القادمين من السعودية أو قطر أو دبي أو ما شابه لا يتخيلون أننا نجمع المال لبناء مسجد لأن وزارة الأوقاف تهتم بالموضوع وتبني لنا مساجدا وانتهى الأمر أو قد لا تخيلون أننا ننبر مال ونجمعه لندفع راتبا للإمام عندهم شخصا وظيفته فقط أن يؤذن هذه وظيفه فقط ويأخذ مرتبه على ذلك. نحن ليس لدينا هذه الرفاهية في أمريكا واستراليا أستراليا أو الأقليات الإسلامية في سريلانكا أو ما شابه. عندما نريد أن نبني علينا أن نفعل ذلك بأنفسنا وعلينا أن ندبر الأمر ماديا لنعرف كيف سنفعل هذا، كيف سنجعل مساجدنا فعالة ومستمرة. ولا ولا زلنا ولا زلنا نفكر بالأمر ولم من بعمل كبير بعد للأسف. لأنه كل شهر لدينا مسألة مادية مثلا لا يوجد ماء في منطقة الودوء ونحاول حل المسألة حتى يستطيع الناس الصلاة لدينا هذا النوع من الأوضاع هذا يعني أننا لم نجد نموذجا مالياً جيدا ونظيفاً، لكن أن تظاهر بأن العمل الإسلامي على المستوى المؤسسي لا يحتاج دعما ماليا هو أمر سخيف سيحتاج الدعم المادي دائما يتطلب دائما الدعم المادي وهو أمر سيتطلب الدعم المادي دائما وأكبر تكلفة ستكون الموارد البشرية دائما أي الناس لأنك إن أردت استمرار العمل الإسلامي فالمباني لا تقوم بهذا ولا الكمبيوترات الناس هم من يقومون بالعمل وعليهم أن يتخل يتخلوا عن الأعمال الأخرى للقيام بهذا العمل عليهم أن يتخلوا عن الأمور الأخرى فلسفة الشخصية ليس هذا الوقت المناسب لذكرها. لكن فلسفة الشخصية يجب بناء المؤسسات بكل شفافية أولاً وقبل كل شيء. ثانيا ربما تحتاج المساعدة في بداية نشؤها لكن حالما تنشأ وتقف يكون لديها خطة عمل جيدة حتى تستمر بالعمل كما كانت الأقاف تعمل. الأقاف لم تنشأ بشكل مجاني. كان على أحدهم أن يضع مالا لينشئها. لكن حالما تبدأ عمل بنفسها بشكل مستقل ولا تبقي تابعة لأحد بعد ذلك فيجب وضع الخطط بشكل صحيح حتى تستطيع المؤسسات العمل بشكل مستقل وخالص دعائي أن تصبح كل المؤسسات الدينية مستقلة مديا على أي حال ولا تشتروا بآياتي ثمنا خرو شيء أشاركه معكم حولها جدا جميل انتبهوا لما سأقوله الآن القرآن قال ثمنا قليلا عدة مرات وفي مرة قال ثمن بخس في سورة يوسف بخس بمعنى ثمن أقل مما يستحقه الشيء لماذا لم يقل الله عز وجل ثمن بخس هنا بخس بمعنى ثمن أقل مما يستحقه الشيء بمعنى أن الشيء قيمته دولار ودفعته ودفعت لأجله فقط هذا ثمن بخس لكن قليل تعني أقل مما يستحقه الشيء بخس تعني أنه كان بإمكانك أن تدفع فتكون بهذا قد دفعت الثمن المناسب لما تريد لكن عندما يتعلق الأمر ببيع آيات الله عز وجل والتخلي عنها أيًا كان ما تحصل عليه مقابلها سيكون دائما قليل لأنك إن قلت بخص هنا فهذا يعني أنك لم تدفع الثمن المناسب وهذا يعني تظن أنه يوجد هناك ثمن مناسب أو أمر يستحق أن تبيع الآيات لأجله لكن لا يوجد ثمن مناسب لبيع آيات الله عز وجل أي شيء تحصل عليه عندما تتخلى عن آيات الله عز وجل سيكون ثمنا قليلا مهما كان فكلمة قليل هنا تشير إلى أن آيات الله عز وجل لا تقدر بثمن لا يوجد هناك, هناك أي ربح من أي حاكم أو ملياردير أو أي أحد يمكن أن يساوي هدى الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل تقواه وحده عز وجل وقال لا يجعلنا من اولئك الذين يبدلون كلام الله عز وجل باي شكل كان بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله للعرب العالمين